صلاة الاستسقاء يرحمكم الله تستوى اعتذروا الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Thank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 أبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله.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 عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنِيَةٍ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جَنَّةٍ عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جَارِيَةٌ فيها سرر مرتوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصحوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت